فقوله أي الفريقين خير مقاما أي نحن وأنتم أينا خير مقاما والمقام على قراءة ابن كثير بضم الميم محل الإقامة وهو المنازل والأمكنة التي يسكنونها وعلى قراءة الجمهور فالمقام بفتح الميم مكان القيام وهو موضع قيامهم وهو مساكنهم ومنازلهم وقيل وهو موضع القيام بالأمور الجليلة والأول هو الصواب وقوله وأحسن نديا أي مجلسا ومجتمعا والاستفهام في قوله أي الفريقين الظاهر أنه استفهام تقرير ليحملوا به ضعفاء المسلمين الذين هم في تقشف ورثاثه هيئة على أن يقولوا أنتم خير مقاما وأحسن نديا منا وعلى كل حال فلا خلاف أن مقصودهم بالاستفهام المذكور أنهم أي كفار قريش خير مقاما وأحسن نديا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك هو دليلهم على أنهم على الحق وأنهم أكرم على الله من المسلمين وما في التلخيص وشروحه من أن السؤال بأي في الآية التي نحن بصددها سؤال بها عما يميز أحد المشتركين في أمر يعمهما كالعادة في أي غلط منهم لأنهم فسروا الآية الكريمة بغير معناها الصحيح والصواب ما ذكرناه إن شاء الله تعالى واستدلالهم هذا بحظهم في الحياة الدنيا على حظهم يوم القيامة وأن الله ما أعطاهم في الدنيا إلا لمكانتهم عنده واستحقاقهم لذلك لسخافة عقولهم ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه كقوله تعالى عنهم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وقوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وقوله تعالى وقالوا نحن أكثر اموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقوله تعالى ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا وقوله قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وقوله لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى إلى غير ذلك من الآيات فكل هذه الآيات دالة على أنهم لجهلهم يظنون أن الله لم يعطهم نصيبا من الدنيا إلا لرضاه عنهم ومكانتهم عنده وأن الأمر في الآخرة سيكون كذلك وقد أبطل الله تعالى دعواهم هذه في آيات كثيرة من كتابه كقوله تعالى في هذه السورة الكريمة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن اثاثا ورئيا والمعنى أهلكنا قرونا كثيرة أي أمما كانت قبلهم وهم أكثر نصيبا في الدنيا منهم فما منعهم ما كان عندهم من زينة الدنيا ومتاعها، من إهلاك الله إياهم لما عصوا وكذبوا رسله فلو كان الحظ والنصيب في الدنيا يدل على رضا الله والمكانة عنده لما أهلك الذين من قبلكم الذين هم أحسن أثاثا ورئيا منكم وقوله في هذه الآية الكريمة هو كم هي الخبرية ومعناها الإخبار بعدد كثير وهي في محل نصب على المفعول به لأهلكنا أي أهلكنا كثيرا ومن مبينة لكم وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم لأنهم يتقدمونهم قيل سموا قرنا لاقترانهم في الوجود والأثاث متاع البيت وقيل هو الجديد من الفرش وغير الجديد منها يسمى الخرثي بضم الخاء وسكون الراء والثاء المثلثة بعدها ياء مشددة وأنشد لهذا التفصيل الحسن بن علي الطوسي قول الشاعر تقادم العهد من أم الوليد بنا دهرا وصار أثاث البيت خرثيا والإطلاق المشهور في العربية هو إطلاق الأثاث على متاع البيت مطلقا قال الفراء لا واحد له ويطلق الأثاث على المال أجمع الإبل والغنم والعبيد والمتاع والواحد أثاثه وتأثث فلان إذا أصاب رياشه، قاله الجوهري عن أبي زيد وقوله رئيا على قراءة الجمهور مهموزا أي أحسن منظرا وهيئة وهو فعل بمعنى مفعول من رأى البصرية والمراد به الذي تراه العين من هيئتهم الحسنة ومتاعهم الحسن وأنشد أبو عبيدة لمحمد بن نمير الثقفي في هذا المعنى قوله أشاقتك الضعائن يوم بانوا بذل رئي الجميل من الأثاثي وعلى قراءة قالون وابن ذكوان بتشديد الياء من غير همز فقال بعض العلماء معناه معنى القراءة الأولى إلا أن الهمزة أبدلت ياء فأدغمت في الياء وقال بعضهم لا همز على قراءتهما أصلا بل عليها فهو من الري الذي هو النعمة والترفه من قولهم هو ريان من النعيم وهي ريا منه وعلى هذا فالمعنى أحسن نعمة وترفها قال المؤلف رحمه الله والأول أظهر عندي والله تعالى أعلم والايات التي أبطل الله بها دعواهم هذه كثيرة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 وقوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون والايات بمثل ذلك كثيره جدا وقد قدمنا شيئا من ذلك وقول الكفار الذي حكاه الله عنهم في هذه الآية الكريمة أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا الظاهر فيه أن وجه ذكرهم للمقام والندي أن المقام هو محل السكن الخاص لكل واحد منهم والندي محل اجتماع بعضهم ببعض فإذا كان كل منهما للكفار أحسن من نظيره عند المسلمين دل ذلك على أن نصيبهم في الدنيا اوفر من نصيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تاويب والمقامات جمع مقامه بمعنى المقام والأنديه جمع ناد بمعنى الندي وهو مجلس القوم ومنه قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر فالنادي والندي يطلقان على المجلس وعلى القوم الجالسين فيه وكذلك المجلس يطلق على القوم الجالسين ومن إطلاق الندي على المكان قول الفرزدق وما قام منا قائم في ندينا فينطق إلا بالتي هي أعرفه وقوله تعالى هنا وأحسن نديا ومن إطلاقه على القوم قوله فليدع نادية سندعو الزبانية ومن إطلاق المجلس على القوم الجالسين فيه قول ذي الرمة لهم مجلس صحب السبال أذلة سواسية أحرارها وعبيدها والجملة في قوله هم أحسن أثاثا ورئيا قال الزمخشري هي في محل نصب صفة لقوله كم ألا ترى أنك لو تركت لفظتهم لم يكن لك بد من نصب أحسن على الوصفية انتهى وتابع الزمخشري أبو البقاء على ذلك وتعقبه أبو حيان في البحر بأن بعض علماء النحو نصوا على أن كم سواء كانت استفهامية أو خبرية لا توصف ولا يوصف بها قالوا على هذا يكون هم أحسن في موضع الصفه لقرن وجمع نعت القرن اعتبارا لمعنى القرن قال المؤلف رحمه الله وهذا هو الصواب عندي لا ما ذكره الزمخشري وأبو البقاء وصيغة التفضيل في قوله هم أحسن أثاثا ورئيا تلزمها من لتجردها من الإضافة والتعريف إلا أنها محذوفة لدلالة المقام عليها والتقدير هم أحسن أذاثا ورئيا منهم على حد قوله في الخلاصة وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا فإن قيل أين مرجع الضمير في هذه الآية الكريمة في قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الآية فالجواب أنه راجع إلى الكفار المذكورين في قوله ويقول الإنسان أئذا ما مت الآية وقوله ونذر الظالمين في هاجثية قاله القرطبي والله تعالى أعلم أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا بإذن الله لقاء آخر فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته